وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار قضى الإمام رحمة الله عليه في أنواع علوم القرآن النوع العاشر معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل والأولية والآخرية أولية مطلقة وآخرية كذلك وأولية مقيدة واخريه كذلك فأما أوله على الإطلاق ففي صحيح البخاري في حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك ثم المدثر ولفظ مسلم أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم ووقع في صحيح البخاري إلى قوله وربك الأكرم قال وهو مختصر وفي الأول زيادة وزيادة الثقة مقبولة إذن هذا أول ما نزل كما جاء في الصحيحين اقرأ قال لكن قد جاء ما يعارض هذا ففي صحيح مسلم عن جابر قال أول ما نزل من القرآن سورة المدثر إذا هنا في تعارض في الصحيحين أول ما نزل إقرأ وفي صحيح مسلم أول ما نزل المدثر ففي تعارض فجمع بينهما بأن جابرا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها ولم يسمع أولها فتوهم أنها أول ما نزلت وليس كذلك معروف أن جبريل عليه السلام انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن عودة الوحي بدئه وعودته بعد انقطاعه جاء جابر ففاته اول حديث وسمع اخره فظن ان اول ما نزل هو المدثر قال نعم هي اي المدثر اول ما نزل بعد اقرا وبعد فترة الوحي لما ثبت في الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن فترة الوح فقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت أي فزعت منه فرقا أي خوفا فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنزر ففي هذه الرواية المتفق عليها جابر نفس صرح بأن المدثر كانت بعد واقعت حراء فقد اخبر في هذا الحديث عن الملك الذي جاء بحراء قبل هذه المرة واخبر في حديث عائشة أن نزول إقراء كان في غار حراء وهو أول وحي ثم فطر الوحي بعد ذلك فأول ما نزل بعد فطر الوحي هو إيه يا أيها المدثر وأخبر في حديث جابر أن الوحي يتتابع بعد نزول يا أيها المدثر فعلم بذلك أن إقراء أول ما نزل مطلقا وأن صورة المدثر بعده وكذلك قال ابن حبان في صحيحه لا تضاد بين الحديثين بين أول ما نزل إقرأ وأول ما نزل المدثر لا تضاد بينهما بل أول ما نزل إقرأ بغار حراء فلما رجع إلى خديدة رضي الله عنها وصبت عليه الماء البارد أنزل الله عليه في بيت خديجه يا أيها المدثر فظهر انه لما نزل إقرأ رجع فتدثر فأنزل عليه يا أيها المدفر. وقيل اول ما نزل صورة الفاتحة روى ذلك من طريق ابي اسحاق عن ابي ميصرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الصوت انطلق هاربا وذكر نزول الملك عليه وقول قل الحمد لله رب العالمين الاخرى قال القاضي عبكر في الانتصار وهذا الخبر منقطع وأثبت الأقويل اقرأ ويليه في القوة المدثر والجمع بينهما كما سبق وقيل إن أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر اقرا أول ما نزل إطلاق وأول ما نزل في التكاليف يا أيها المدثر قم لما قيل أو المدثر أول ما نزل تب أولية إيه؟ مقيدة وأول ما نزل من الصور صورة الفاتح وهذا كما جاءت في بعض الأحاديث تصرح بأوليات في أشياء تكون يوم القيامة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وفي حديث آخر قال أول ما يقضى فيه الدماء والجمع بينهما ان اول ما يحاسب العبد من حق الله الصلاه واول ما يحاسب عليه من حقوق العباد المظالم وقيل اول ما نزل للرساله يا ايها المدث وللنبوه اقرا فقال علماء في حق النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرا نبئ باقرا ليلا اتاه الوحي فلما اتاه الوحي ايه صار نبيا نبئ باقرا فاقرا باسم ربك الذي خلق هذا وحي وهو مش اي تكاليف خالص لا تكاليف خاصه ولا تكاليف عامه ولا تكليف بالدعوه ولا إنذار فنبئ باقرا وارسل يا ايها المدثر قم فانذر فهو دلع رسالته صلى الله سلم لنا عباره عن الوحي الى الشخص على لسان الملك بتكليف عام بل النبوه وحي الى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص اقرا تكليف خاص اما الرساله وحي من الملك الى الشخص وحي من الله على لسان الملك الى الشخص بتكليف ايه عام قم فانذر تكليف عام وذكر القاضي في الانتصار روايه ثم نزل بعد سورة اقرأ ثلاث آيات من أول نوح وثلاث آيات من أول مدثر وعن مجاهد قال أول سورة انزلت اقرأ ثم نوح نعم طيب عندكم نوح مشكلة وذكر الحاكم في الاكليل أن أول آيات انزلت في الإذن بالقتال ما دي أوليات ايه مقيدة أول آية انتهينا من الكلام في الأولية المطلقه الأولية المطلقه إيه اقرا لكن بقى في أوليات في التشريع احنا عارفين من سنة الله تبارك وتعالى في التشريع التدريج يأخذ الناس بالإيه بالأدنى فالأعلى فكانوا في مكة منهيين عن القتال الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا لإيه الزكاة ولما كانوا يستاذنون رسول قل اني لم أؤذ لم امر بالايه بالقتال صبرا الياس اصبر والله لا يتمن الله هذا الامر حتى سيراكم من صنعاء الى حضرموت لا يقاف الا الله والدب على غنم ولكنكم تستعجلوا فلما هاجروا الى المدينه كانت اول ايه نزلت في القتال اذن للذين او ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يبرغبهم في القتال دون حظ عليه أو دون ابن فيه وروى في المستدرك عن ابن عباس أول آية أنزلت فيه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على صين قدير وأما آخر فاختلفوا فيه البديل أي الأولية سواء كانت أو أولية مطلقة أولية مقينة كما يقال في الخمر أول ما نزل في الخمر لا تقربوا الص... يسألونك عن الخبر والميس وهناك رأى بأنه آية النح ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخلع سكرا ورزقا حسن ففرق بين السكر والرزق الحسن معناته ان السكر ليس من الرزق إيه؟ الحسن أما آخر ما نزل فاختلف فيه أيضا فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا جاء نصر الله والفتح دي آخر ما نزل وعن عائشة قالت سورة المائدة وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال السدي آخر ما نزل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم وفي صحيح البخاري في تفسير صوت البراء عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما آخر آية نزلت يستفتونك أقول الله يفتيكم في الكلالة وآخر صورة نزلت براءة وفي رواية غير آخر صورة انزلت كاملة صورة براءة وآخر آية نزلت خاتمة النساء إذن برضو الآخرية في آخرية مطلقة وآخرية مقينة اخريه مطلقة من مطلقة لآخر ما نزل سواء كانت سورة أو آية واخريه مقيده برضو إيه سواء هل آية نزلت أو سورة أنزلت وذكر ابن الأنبار عن ابن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزل من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ثم قال وأخطأ أبو إسحاق ثم ساق سنده من طرق إلى ابن عباس قال آخر آية انزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وكان بين نزولها ووفاة النبي صلى الله سلم أحد وثمانون يوما وقيل تسع ليال والقول الثاني أرجح لأن هذا هو الراجح في أقوال اهل العلم أن آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله فكان بينها وبين وفاة الرسول الله 9 ليالي فهيكون هنا فترة انقطاع الوحي ليست بعيدة ولا طويلة بينما واحد من يوم يعني من يوم حجة الوداع فترة طويلة ينزفها الوحي وفي مستدرك الحاكم عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن ابي بن كعب رضي الله عنه وقال آخر آية انزلت على عهد رسول الله أو نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الصورة وفي رواية؛ قال آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم إلى آخر الصورة قال هذا آخر ما نزل من القرآن فختم بما فتح به الذي لا اله الا هو وقول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده وقال بعضهم روى البخاري اخر ما نزل ايه الربا وروى مسلم اخر سوره نزلت جميعا اذا جاء نصر الله والفتح قال القاضي أبو بكر في الانتصار وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا دايماً سبب كثرة الأقوال كثرة الأقوال ليه؟ إنها إشكلاء إجتهادية ما فيش مرفوع لو في مرفوع انتهى الخلاف لو في نص انتهى الخلاف أو رجح قولا من بين السائل الأقوال لكن ما دام ما فيش نصوص ثابته يبقى يظل الاجتهاد قائما فلكل يجتهد قال قال القاضي ابو بكر في الانتصار وهذه الاقوال ليس في شيء منها ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن وليس العلم بذلك من فرائض الدين يعني اول ما نزل واخر ما نزل مش ايه مش فرض مش مش علم به مش فرض حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضي بقليل وغير سمع منه بعد ذلك وان لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول وحي عليه بالقران بعده ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم ما آية نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل أخيرا وتلاوته فيضم السامع ذلك أن آخر ما نزل في الترتيب والله تعالى أعلم قال الإمام رحمة الله عليه النوع الحادي عشر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 زاد مسلم قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام واخرج أيضا من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت شاب بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وفي رواية على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سوره الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه وأخرج مسلم نحوه عن أبي بن كعب وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أنهون على أمتي فرد إلي الثانية إقراه على حرفين فرددت إليه أنهون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرا على سبعة أحرف ولك بكل ردة ردتكها مساله مسألة تسألنيها فقلت الله الله في الأمة وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام يعني بها الايه الشفاعة نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم لندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وأخرج قاسم ابن أصبغ في مصنفه من حديث المقبري عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لا تختموا الذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمه وأما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سمر يرفعه انزل القرآن على ثلاثة أحرف فقال أبو عبيده تواترت الأخبار بالسبعة سبعة أحرف إلا هذا الحديث إذن هذا حديث شاب مخالف للمتواتر قال أبو شامة يحتمل أن يكون معناه إن بعضه أنزل على ثلاث أحرف كحذره والرهب والصدق فيقرأ كل واحد على ثلاث أوجه في هذه القراءه مشهورة أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة ثم زيد إلى سبعه ومعنى جميع ذلك أنه نزل منهما يقرأ الخرفين وعلى ثلاثة وأكثر إلى سبعة أحرف توسيعة على العباد باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما يقارب معناها وقال ابن العرب لم في معنى هذا السبع نص ولا أخر أنزل قنا على سبعة أحرف يعني إيه على سبعة أحرف؟ يقول لم يأتي نص ولا أفر نذكر ما قلناه سابقا في الأقوال ما فيش نص ولا أفر هيبا في برضه ايه اختلاف في المراد بالسبعة ايه بالسبعة أحرف برضه حتى قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان اختلف الناس فيها على خمسة وثراثين قولا في المراد بالسبعة ايه بالسبعة أحرف ما المراد بها قال اختلفوا فيها على خمسة وثلاثين قولا نختار منها ما ذكر أنه راجح منها مثلا القول الرابع أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب انزل القرآن على سبع أحرف من الأقوال التي فسرت بها أن المراد بها سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه هذا ما لم يسمع قط أي نزل على سبع لغات متفرقة في القرآن فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة تميم وبعضه بلغة اسد وربيع وبعضه بلغة هوازن وسعد بن عبكر وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة، يعني اللغة مختلفة بس المعنى ايه في اللغات كلها واحد. وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم ابن سلام وأحمد بن يحيى وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني وحكاه بعضهم عن القاضي أبي بكر. وقال الأزهري في التهذيب إنه المختار. واحتج بقول عثمان حين عملان بكتب المصاحف قال. وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم أكثر ما نزل القرآن بلغة إيه بلغة قريش ولسان قريش وقال البيهقي في شعب الإيمان إنه الصحيح هذا القول الصحيح المراد بالايه المراد اللغات السبع التي هي شائعة في القرآن واحتج بقول مسعود سمعت القراء القراء فوجدتهم متقاربين اقرأوا كما علمتم وإياكم والتبطع فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعالى وأقبل يعني اختلاف اللغات في الألفاظ كله معنى إيه بمعنى واحد هلم تعالى أقبل كلها معنى إيه واحد قال وكذلك قال ابن سيرين قال لكن إنما تجوز قراءته على الحروف التي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام بإجماع الصحابه وحملوها عنهم دون غيرها من الحروف وإن كانت جائزة في اللغة وكانه يشير إلى أن ذلك كان عند إنزاله ثم استقر الأمر على ما أجمع عليه في الإمام على مصحف إيه على مصحف عثمان يعني هذا قول كذلك من الأقوال المرجحة القول الخامس قال المراد انزل القران على سبعه احرف اي سبعه اوجه من المعاني المتفقه بالالفاظ المختلفه الفاظ مختلفه والمعاني ايه متفقه نحو اقبل وهلم وتعالى وعجل واسرع وانظر واخر وامهل ونحوه وكاللغات التي في كلمه اف ونحو ذلك قال ابن عبد البر وعلى هذا القول أكثر أهل العلم وأنكروا على من قال إنها لغات لأن العرب لا تركب لغة بعضها بعضا ومحال أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بغير لغته وأسند عن أبي بن كعبان كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه كان أبي يقرأ وإيه سعوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه كان أبي يقرأ وإيه سعوا في قال فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث زي آية الـ الـ الحجرات يا أيها الذين منوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتثبتوا الفض مختلفة والمعنى ايه متفق قال فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث من سفيان بن عيين وابن وهن ومحمد بن جرير طبر والطحاوي وغيرهم وفي مصحف عثمان الذي بأيدي الناس منها حرف واحد وقال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد وليست تختلف في حلال ولا إيه ولا حرام ما يفحش آية تقول إيه حلال وإيه تقول إيه حرام وفي آخر الصفحة التي تليكة وعلى ابن مسعود وأبين كان يقرأ للذين آمنوا انظرون أمهلون أمهلون أخرون ارقبون كلما أضاء لهم مشى فيه مروا فيه سعوا فيه والقول السابع في المراد بالسبع أحرف قال اختاره القاضي أبو بكر وقال الصحيح أن هذه الاحرف السبعه ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الائمه وأثبت عثمان والصحابه في المصحف واخبروا بصحتها وانما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا وان هذه الاحرف تختلف معانيها تارة والفاظها اخرى ولكنها ليست متضاده ولا منافيه هذه أرجح الأقوال في المراد بالسبعة أحرف وكما سمعتم بلغت إيه 35 إيه قولا ولكن هذه أرجح أقوال العلماء فيها وقال ابن حبان قيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع لغات القول إيه الأول قال والسر في انزاله على سبع لغات ليه لماذا انزل على سبع لغات قال تسهيلا على الناس لان العرب قبائل ايه مختلفة وكل قبائل ايه لها لغة فانزل تسيرا عليه لان الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فلو كان تعالى انزله على حرف واحد لم يكن ايه ميسرا قال وهذه السبعة التي نتداولها اليوم غير تلك خلي بالك لك القراءات السبعة المشهورة عند القراء يا شيخ سيد غير الأحرف الايه غير الأحرف السبعة قال وهذه السبعة التي نتداولها اليوم غير تلك بل هذه حروف من تلك الأحرف السبعة كانت مشهورة وذكر حديث عمر مع عيشان بن حكيم لكن لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن راوا جمعه على حرف واحد من تلك الحرف السبعة ولم يثبت من وجه صحيح تعين كل حرف من هذه الأحرف ولم يكلفنا الله ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة وقال بعض المتأخرين الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللغات هو أن يقرأ كل قوم العرب لغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام والإمالة والتفخيم والإشمام والهمز والتليين والمد وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة فإن الحرف هو الطرف والوجه كلمة الحرف اللغة معناها إيه؟ الطرف أنت قال الحرف ليه؟ يعني قالنا على لي ليه؟ معنى الحرف الوجه قال تعالى ومن الناس من يعبد الله عليه على حرف أي على وجه واحد وهو أن يعبده في الصراء دون الضراء قال وهذه الوجوه هي القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة فإنها كلها صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك القراء فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجهه ما وعلم القراءه ما هو الأحسن عنده والأولى ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل حرف نافع وقيل حرف ابن كثير ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره بل سوغه وحسنه وكل واحد من هؤلاء سبعة روي عن اختياران وأكثر وكل صحيح قال وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم وكان الإنزال على الأحرف السبعة توسعه من الله ورحمة على الأمة إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشأ عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم ويشهد لذلك ما رأى الترمذي عن أبي بن كعب لو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط فقال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وقال حسن صحيح النوع الثاني عشر من علوم القرآن في كيفية إنزاله كيف نزل القرآن؟ لا، ليست هي القراءات سبعة أحرف ليست هي القراءات. هذا وجه من الوجوه حرف من الحرف السبع وعشر واربعتاشر اي نعم السبع احرف غير السبع كيف نزل القرآن الكريم من عند الله رب العالمين قال الله تعالى الشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال سبحانه انا انزلناه في ليلة القدر قال واختلف في كيفية الانزال على ثلاثة اقوال احدها أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما في عشرين سنة أو في ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين حسب الخلاف في مدة أنبوة والقول الثاني أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة, ليلة, ليلة قدر من عشرين سنة على ماذا من يقول أن القدر كل سنة بإيه بتتغير أن الذي خمس وعشرين بسرجى سمع وعشرين وعشرين وعشرين وقيل في خمس وعشرين ليلة إلى آخره والقول الثالث انه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في اوقات مختلفة من القات قال والقول الأول أشهر وأصح وإليه ذهب الاكثرون ويؤيد مروا الحاكم في مصدراك عن عباس قال أنزل القران جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة قال الحاكم صحيح على شرط الشيطان ومعلوم أن القرآن كلام الله رب العالمين لفظه ومعناه وحروفه وكلماته وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على النبي عليه الصلاه والسلام فتلاه, إيه؟ فتلاه عليه وبلغه النبي أصحابه ونقل الينا بالايه بالتواتر فإن قيل بعد ورقه ما السر في انزاله جمله الى السماء القول الاول نزل جمله الى سماء الدنيا في يد ثم نزل مفرقا على مدار الكم سنه التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث ما السر في انزال جمله الى السماء قيل فيه تفخيم لامره وأمر من نزل عليه وذلك باعلان سكان السماوات السبع أن هذا اخر الكتب المنزله على خاتم الرسل لاشرف الامم ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم ولولا ان الحكمه الالهيه اقتبط نزوله من الجمن بسبب وقائع لاهبطه إلى الارض جمله فإن قيل في أي زمان نزل جملة إلى سماء الدنيا بعد ظهور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم قبلها أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا هل بعد النبوة أم قبلها قال قلت قال الشيخ أبو شامه الظاهر أنه قبلها وكلاهما محتمل محتمل يكون نزل بعد النبوة ونزل إيه قبلها فان كان بعدها فوجه التفخيم منه ما ذكرناه وان كان قبلها ففائده اظهر واكثر إن كان القران نزل جمله واحده بعد اقرا بعد ما نزل جبريل بيه ونبئ النبي بها يبقى تنزل بقى اعلام ايه لعلوا شانه وشان ايه امته وان كان قبل النبوه فهذا اظهر في انه ايه اظهار لشرف النبي لدى ايه الذي سينبأ قريبا فإن قلت فقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا فإن لم يكن منه فما نزل جملة وإن كان منه فما وجه صحة هذا العبارة قال قلت ذكر فيه وجهين احدهما أن يكون معنى الكلام ما حكمناه بإنزاله في القدر, وفي القدر وقضائه وقدرناه في الأزل ونحو ذلك والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال أن ينزل جملة في ليلة المباركة في ليلة القدر واختير لفظ الماضي إما لتحققه وكونه لابد منه وإما لانه حال اتصاله بالمنزل عليه يكون المضي في معناه محقق لأن نزله منجما كان بعد نزوله جملة إن أنزلناه في ليلة القبر نزلت مع القرآن جملة واحدة ولا نزل قبله إن قلت نزلت قبله إذن لم ينزل إيه جملة واحدة قال لا هي أنزلت مع الإيه القرآن وهو اخبار بما سيكون وإن كان جاء بلفظ الماضي لأن الشيء الذي يتحقق وقوعه يخبر عنه بالإيه بالماضي الله تعالى قال أتى أمر الله وأمر الله هو القيامة وهو إيه لم يأتي فإن يعبر بالماضي عما هو متحقق له الوقوع فإن قلت ما السر في نزوله إلى الأرض منجما هو نزل جملة واحدة في ليلة القدر لسماء سماء الدنيا تب ليه ما نزلش شيئا كمان على النبي صلى الله وسلم ولماذا فرق قلت هذا سؤال قد تولى الله سبحانه جوابه فقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده يعنون كما انزل على من قبله من الرسل فاجابهم الله بقوله كذلك أي انزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك ولنقوي به قلبك فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثه كان أقوى للقلب واشد عنايه بالمرسل اليه ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه وتجديد العهد به وبما معه من الرساله الواردة من ذلك الجانب العزيز فحدث له من السرور ما تقصر عنه العباره ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول جبريل عليه السلام وقيل معنا لنثبت به أي لنحفظه فإنه عليه السلام كان أميا أي لتحفظه فإنه كان اميا لا يقرأ ولا يكتب ففرق عليه لييسر عليه حفظه بخلاف غيري من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة وتستفيد من هذا الكلام ان القرآن لا يؤخذ إيه جملة انما يؤخذ إيه شوية شوية كده وما تقول ليش دورة مكثفة حفظ القرآن في شهرين دوره مكثفه لتحفيظ القران في ايه في شهرين ها وتجي لي شهرين وتقول لي يعرف حفظ القران يعني هل جاءك هل جاءك انسان ابيض خالص ليس في صدره شيء من القران وحفظه القرآن في شهرين ما حصلش بيجي لك حفظ القران كله بيرجعه وبيجي لك حفظ نصه بيجي لك حفظ عشرين جزء وبعدين اذا كان القران لا يؤخذ جمله كذلك العلم لا يؤخذ ايه لا يؤخذ جملة فقد قال بعض السلف ما اخذ جملة ذهب جمله ما اخذ جملة ذهب ايه جملة خذ القرآن احفظه لي في شهرين تعال دورة مكثفة لحفظ القران في شهرين طب تعال بعض شهرين هاتي الدوره الدورة بيت وامتحانهم في القرآن مش هتلاقي حد، مش هتلاقي حد، فعلينا ان ايه ان نتبع علينا ان نتبع وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فربنا قال ايه كذلك اي انزلناه كذلك مفرقا ليه لنثبت به فؤادك اي لتحفظه ويثبت في ايه ليثبت في صدرك اما الولد ياخد صفحة ويقول ثم هل يقراها تثبت وبعدين يجي بكرة يسمعها وبعدين يقول يقراها تاني تثبت لكن زغط زغط زغط وفيش مراجعه هي؟ على ما يخلص الجزئين يكون أولهم ايه ضاع منه فالعلم يا إخواني العلم لا يخرج جملة وإنما كما قال القائل أخي لن تنال العلم إلا بستة ساتيك منها مخبرا ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة استاذ وطول زماني وطول زماني لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك ولا بد لحملة القرآن من مراجعته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ففي صحيح البخاري قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما أسر النبي صلى الله عليه أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وأنو عارضن للعام مرتين ولا أراه إلا حضور أجيبي ما كان جبريل كل سنة بيجي النبي صلى الله عليه وسلم في, في رمضان ويرجع ماهي القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام وصار بمرجع القرآن تعاهدوا هذا القرآن فإن وشد تفلتا من الصدور من الإبل من إيه من عقولها فأقول بارك الله فيكم ونحن الآن ننتظر شهر القرآن شهر رمضان ونسأل الله تبارك تعالى ان يبلغناه بصحة وعافية أقول لكم وأكثركم إن لم تكونوا كلكم تؤمنون في رمضان من الآن ابتدوا في المراجعة من الآن ابتدوا في المراجعة رجعوا القرآن للوقت من النهارده عايز كل يوم خمس أجزاء نحن بنقوله ايه كل يوم يقرا ثلاث اجزاء في السنه كلها لكن بقى قبل رمضان يبقى كل يوم خمس ايه خمس اجزاء تقرا كل يوم خمس اجزاء مره عن ظهر قلب ومره من المصحف ليه عن ظهر قلب لانك بحاجه الى ان تحفظ اللفظ يبقى تقرا من ظهر قلب ومن المصحف لانك بحاجه الى حفظ الرسم حفظ الرسم يبقى تقرا مصحف يبقى لا تقرا من الغيب ابدا ولا تقرا من المصحف ايه ابدا ولكن خدمه من المصحف وختمة من ظهر من قام من قلب ختمة عن ظهر ومع من النظر عشان تحفظ اللفظ والايه والرسم تقرا الخمس اجزاء ومعاك ورقه وقلم الربع اللي تغلط فيه غلطه تكتب كده الربع الفلاني فيه غلطه وتكتب الورد بتاع خمس اجزاء وبعدين بقى تجيب الورقه الربع اللي فيه غلطه واحده تقراه ثلاثة اربع مرات وهكذا كل ختمه وكل يوم حتى يثبت القران في صدورنا ان شاء الله تعالى لانه يتفلت لانه عزيز اللي ما يعزش القران القران لا يعزه تعز القران بالمراجعه بالصله بان تكون دائما الصله بالقران الكريم تلاوه ولا سيما بالليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك إن ناشئة هي أشد وطأ وأقوى مقيلا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت القرآن في صدورنا وأن يفقهنا فيه وأن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على بن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين